Allahu akbar Allahu akbar Elhamdülillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yagmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in íhden a círát a mostéki círát a lévén ámte őljeim, فاذير وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في النقر فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مَا لم بدون دا وبنى شهوداً ومهت له تمهيداً ثم ويطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً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 جَعَلنا عِدَّتَهُم اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ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 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة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 كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل مرئنهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة Femelje a وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ Allah, اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ a اللَّهُ أَكْبَرُ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر